أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرسل تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 ثم استوى على العرش ما لكم من دونه موليو من ولا شفيع أ فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره كان مقدره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 ما سوواه ولن فخفه من الروح وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة قليلاً ما تشكرون وقالون أذا ظلنا في الأرض أين لفي خلق جديد بل هو بني قائ ربهم كافرون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 ربنا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا اننا موقنون ولو ترى سمعنا فارجعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا اننا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حط القول مني ولكن حط القول مني ولو جئنا لأتينا لا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأمل أن نجهنم لأمل أن نجهنم من الجنة والناس ولكن حق القول مني أَمَلٰ أَن نَّجَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ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 أخفى لهم من قرط أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَا كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَفَمَا كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا لا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وأما الذين فسقوا فمأواهم النار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 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ثم أعرض عنها إن من المجرمين متقمون ومن أظلم مما ما ذكر رب آيات ربّه ثم أعرض عنها ثم أعرض عنها إن من المجرمين متقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تك في مريه من لقاء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 أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ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 صادقين. كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر, فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون